بسم الله الرحمن الرحيم قل نجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد وهو من أفق ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جمة المقوى إذ يرش السدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه آخرى انصرى ايت لم لا تولعا ومن أَلَكُمُ تسان فسن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يهزن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمين وما لهم بهم علم وَمَا لَهُم بِهِ عِلْمٌ إِنَّهُمْ إِلَّا إِلَّا فَأَعْرِضْ عنه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما علموا ويجزي الذين أَحْسَنُوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الْإِثْمِ والفواحش إلا اللمم كواسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بقول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغنب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإذا راهما الذي وضى ألا تزر وازرة مزر أُخْرَى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 إذا تنا، وأن عليهم نجاة الأسرى، وأنه هو أَوْنَى وأَقْنَى، وأنه هو رَبُّ الشَّرَى، وأن فقمتم من قبل انهم كانوا هم اظلم وقضى والمؤتفك تاهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى الآذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا تعجبون وتضحكون ولا تبكون